إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال برة خيرا يرى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 وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله جل وعلا إذا جلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض اثقالها وقال الإنسان ما له يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أو حالها الله جل وعلا يخبر أنه سيحصل لهذه الأرض بعد أن كانت ساكنة مستقرة يعيش عليها الخلق سيأتي عليها يوم ترتجف وتتحرك وتضطرب وذلك عند قيام الساعة ونهاية الدنيا فقال سبحانه إذا زلزلت الأرض جنزالها إذا ضرف لما يستقبل من الزمان وزلزلت يعني حركت والطربت زلزلت الأرض جميع الأرض ويحصل زلازل الان لكنها في اجزاء من الارض وايضا الزلازل التي تحصل الان يسيره ووقتها قصير ومع هذا كما تعلمون ما يحصل من الكوارث عند الزلزل ولو كانت في ناحية من الأرض ما يحصل من الكوارث والفزع فكيف إذا زلزلت الأرض كلها فالهول شديد ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة في الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مغضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وقال سبحانه يوم ترجه الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا قال سبحانه يوم ترجه الراجفة تتبعها الراجفة وكل هذه الآيات بمعنى واحد وإن اختلفت ألفاظها معناها واحد أن الآغة الضرب عند قيام الساعة اضطرابا شديدا يتغير معه ما على وجهها ويخرج ما في بطنها فالهول شديد زلزلة الأرض الأرض جميعا زلزة لها مصدر أنصوب على المصدرين زلزة لها اي الزلزال الذي يحصل لها واخرجت الارض اثقالها ما في بطنها لفظت ما في بطنها من اموات ومن كنوز ومعادن فانها تلفظها عند هذا الهول العظيم فيخرج ما في بطنها اخرجت الارض لها المخزون فيها التي كانت تثقلها من كثرتها أخرجت الأرض لها وقال الإنسان جنس الإنسان مستغربا ما لها ما لها جلد مستغربا ومتعجبا وقال الإنسان ما لها ما هو السبب الذي حركها ورجفها ثم قال سبحانه وتعالى يومئذ هذا جواب الشرط هذا جواب الشرق لأن كل شرق له, كل شرق له جواب وجزاء هناك شيئاً فعل الشرق هل يتقدم زلزلك وجواب الشرق يومئذ أي في ذات الوقت أصلوا يومئذ لإسكان الذال لكن حرك ل اتصال الكلام يومئذ في هذا الوقت إذا زلزلت تحدث الأرض تحدث الأرض أخبارها تحدث تنطق تتكلم لان الله جل وعلا على كل شيء قدير كل شيء يتكلم إذا أراد الله سبحانه وتعالى يحدث اخبارها تخبر عما فعل على ظهرها من خير او شر تشهد على الناس بما عملوا على ظهرها من خير او شر فالبطاعه تشهد البطاعه التي تمشي عليها وتعمل عليها تتكلم عليها تخبر عن ذلك إذا زلزلت الارض زلزالها يومئذ تحدث اخبارها السبب ما هو أنها تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها أمرها سبحانه وتعالى أمرها أن تخبر بما عمل عليها تشهد على الناس بما عملوا عليها من خير أو شر بأن ربك أوها لها اي امرها ان تحدث بما او ان تخبر وتشهد بما عمل عليه لأن ربك اوحى لها ثم بين سبحانه وتعالى حاله الناس في هذا اليوم حالتهم في هذا اليوم أنهم انقسمون إلى قسمين فقال يوم يومئذ يصدر الناس يصدرون من الموقف والمحشر يصدر الناس أشتاثا أي متفرقين المؤمنون جميع والكفار جميع فراق فراقا لا اجتماع بعده في الدنيا يختلطون وفي المحشر يختلطون ثم يتفرقون فراقا لا لقاء بعده كما قال جل وعلا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون تغرقون على حسب اعمالهم فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فان في روضتي يقدرون وامن الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون كما قال جل وعلا فريق في الجنه وفريق في السعير يصدر الناس أشتاة أي متفرقين لأجل أي شيء ليروا أعمالهم في قراءة ليروا أبن المعلوم والمعنى واحد ليروا أعمالهم كل يرى ما قدم من خير أو شر وليس بامكانه أن يبدل أو يغير أو يتراجع أو يتوب أو يستكفر من الأعمال الصالحة ليس بإمكانه أحد من ذلك ليروا أعمالهم ثم فصل هذا فقال فمن يعمل مثقال ذرة مثقال يعني وزن ذرة وهي النملة الصغيرة وقيل هي الهباء في الهواء عند شعاع الشمس ذره أصغر شيء فالعمل لا يهمان ولو كان قليلا سواء كان خيرا أو أو شرا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى يرى أعمالهم فمن يعمل خيرا يراه ولو كان قليلا ومن يعمل شرا يراه ولو كان قليلا مقدار وزن ذره. الله جل وعلا قال ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فالاعمال مضبوطه خيرها وشرها كلها مضبوطه لا تضيع ولا تنسى يجدها صاحبها يوم القيامة فمن يعمل مثقال يعني يعمل في الدنيا يعني فمن يعمل يعني في الدنيا مثقال ذره اي وزن ذره فما بالك بما هو أكثر من الذره قال زرة خيرا يره ويسر به ويفرح به ولو كان قليلا وقد ينجيه الله به من النار ولو كان قليلا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه من يعمل مثقال ذره خيرا عملا صالحا يره في هذا اليوم يطلع عليه كل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أو يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يرى ما عمل وإن ستره في هذه الدنيا وأخفاه أو استصغره فإنه يواجه به يوم القيامة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا وخيرا ننصبان على التمييز على التمييز يره يعني يبصره عيانا بعينيه فيسر إن كان خيرا و يسوءه إن كان شر لكن لا يمكنه لا يمكنه الاستعتاب والثوبة لا يمكنه ذلك هذه سوره عظيمة على وجازتها فيها من آيات الله عز وجل والعبر والتنبيهات ما يكفي لمن له عقل وأما العاديات قوله تعالى والعاديات ضبحا الواوة والقسم والعاديات الخيل العاديات هي الخيل اقسم الله بها بعظم شانها وما فيها من ايات الله عز وجل ظبحا هو الصوت الذي يكون لصدر الفرس عندما تعدو عندما تعدو يكون لصدرها صوت من شده العدو والعاديات واضحا فالموريات قدحا ايضا الخير الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم الا بشيء فيه عبر وعظات وايات الموريات الموريات قدحا والموريات معناها التي توري النار توقد نارا في حوافرها إذا ضربت الحصى ضار بعضه إلى بعض وضرب بعضه بعضا فأحدث ضوءا في شدة العذب فرأيتم النار التي تورون أي توقدون؟ فهي إذا عدت في أرض فيها حصبة وفيها حصى تطير هذا يضرب بعضه بعضا فيقدح شررا يقدح شررا فالموريات قدحا فالمغيرات جمع مغيرة صبحا من الغارة على العدو ويكون هذا في الغالب في وقت الصباح أكثر ما يغيرون وقت الصباح هذا هو الغالب فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقع النقع هو الغبار والإثارة تحريك الأرض حتى يخرج منها الغبار اثرنا به أي بعدوها نقعا اي غبارا كان مثار النقع فوق رؤوسنا واسيافنا ليل تهاوى كواكبها كما قال بشار بن برد هو التشبيه البليغ مع أنه اعمى هو اعمى لكن تصور المعركه والخيل والغبار والسيوف تلمع فيها تصورها في هذا البيت كان مثار النقعي فوق رؤوسين يعني الغبار الذي أثارته الخيل وكذلك الإبل لأنه جاء في تفسير الآية أن المراد بها الإبل ولكن المشهور ان المراد بها الخير فاثرنا به نطعا في هذه الغاره فوسطنا به أي بالراكب اوسطنا براكبهن جمع جمع العدو تدخلهم في المعركه في جمع العدو والقتال يقاتلون على الخير يغيرون عليها فهي دواب بالجهاد فيها بأس وهي ضارية لهذا والله جل وعلا قال وأعدوا لهم استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو الخيل من دواب بالجهاد المعروفة هو به ايضا بالراكب عليهن جمعا اي جمع العدو وجوف المعركه وقلب المعركه يكر عليها ويفر الخيل هو به جمعا هذه كلها اقسام كلها اقسام اقسام الله بها في الخيل وصفاتها لما فيها من العبر والآيات والنعمة على عباد الله وكما قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود لنواصيها الخير إلى يوم القيامة الخيل لا يقال أنها انتهت وانها لا الخيل الناس بحاجة إليها والمسلمون بحاجة إليها وربما يأتي زمان تتعقل هذه الآلات وتبقى الخيل تبقى الخيل معدات للجهاد في سبيل الله فوسطنا به جمع ثم جاء جواب الشرط إن الإنسان هذا جواب الشرط إن الإنسان يعني الكاذب إن الإنسان أي الكاذب لربه لكنود يجحد نعمة الله عليه ويمنع ما أوجب الله عليه من الحقوق يبخل بذلك إن الإنسان لربه لكنود أي منوع جحود يمنع النعمة يمنع الشكر ويجحد النعمة والعياذ بالله إن الإنسان لربه لكنود يجهد نعمته وينكر حقه عليه وهذا ينطبق على الكافر والعجاب إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك أي على هذه الصفه القبيحة لشهيد يشهد على نفسه بذلك ويصرح بذلك فإنه على ذلك لشهيد وقيل المراد وإنه الضمير يرجع إلى الله أي الله شهيد على هذا الإنسان فالضمير في قوله إنه ضمير الغائب يحتمل أن رجوعه على الإنسان وهذا هو الظاهر يحتمل رجوعه على الله سبحانه وتعالى إنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير المال الخير المراد به هنا المال يسمى خيرا كما في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا ترك مالا كثيرا كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما غريضة في الإنسان حب المال فالكافر يحمله حب المال على أن يبخل وأن يجحد ما أوجب الله فيه وأما المؤمن فإنها تجود نفسه بالصدقات والزكاة وأفعال الخير فيكون هذا المال خيرا له دنيا ودينا أما الكافر والعياذ بالله فهذا المال يكون عذابا له تعباً عليه في الدنيا وعذابا له في الآخرة ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا تزقى أنفسهم وهم كافرون وإنه لحب الخير لشديد كونه كنود لربهم هذا لحب الخير شديد هذه السفاة جمع في هذا الإنسان وإنه لحب الخير لشديد ثم إن الله سبحانه وتعالى ووبخ هذا الانسان وذكره بالعاقبه فقال افلا يعلم هذا استفهام انكار افلا يعلم هذا الانسان اذا بعثر ما في القبور اذا اخرج الاموات من القبور واذا القبور بعثرت هي خرج ما فيها من الأموال بعد أن كانت بعد أن كانت هذه القبور صامتة ومتماسكة على من تحتها في يوم القيامة تبعها ويخرج من فيها من الأموال الأولين والاخرين كلهم فلا يعلم هذا الانسان نسي ولم يتذكر ولم يستحضر هذا اليوم الذي يبعثر ما في القبور وهو من جملتهم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور من خير او شر. يظهر ما في الصدور من النيات والمقاصد في الدنيا ما يدرى عن صدور الناس لا يعلمه الا الله الله يعلم ما في الصدور اما غير الله فلا يعلمون ما في صدور الناس من خير او شر في الاخره يظهر ما في الصدور حصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر تظهر ولا يخفى شيء ذلك اليوم فسر ما في الصدور ان ربهم وهو الله جل وعلا بهم يوم إذن يعني يوم القيامه لخبير هو خبير بهم دائما وابدا في الدنيا والاخره ولكن في هذا اليوم لأنه يظهر ما ما كان خفيا كان بهم جل على خبيرا قبل أن يظهر ما في صدورهم كان الله خبيرا بذلك ولكن في هذا اليوم يظهر ما كانوا يخفونه وما يعلمه الله في صدورهم يظهر هذا على نحن إن ربهم يو بهم يومئذ أي يوم القيامة لخبير لا يخفى عليه شيء ولا يمكن أن ينكر ويجهد ذلك الله يعلم ذلك وأيضا الملائكه تشهد عليهم وأيضا الأرض تشهد عليهم وأيضا جوارحهم تشهد عليهم وجلودهم يختم على أفواهم وتتكلم أعضاؤهم وجلودهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون الجلود أيضا تشهد قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خبير بما تعملون فأين يذهب هذا الإنسان في هذا اليوم أين يذهب؟ لا محيد له وما كنتم تستجرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم هل بإذنك خلوت في غرفة مغلمة أو في بر أو بحر ما يراك أحد ولا يسمع احد معك جلدك جلدك يفارق يفارقك الجلد تفارقك أعضائك يدك رجلك ما تغارق تشهد عليك وفوق هذا علم الله جل وعلا هو محيط بك فاين تذهب ايها الانسان فهذا من رحمه الله ان الله نبهنا على ذلك على هذا اليوم وبين لنا حتى لا نغفل وحتى لا نذهل عن ذلك اليوم نستعد له بالعمل الصالح ولم يتركنا سبحانه وتعالى دون أن يخبرنا ويبين لنا مستقبلنا بعض الناس يقول توظف تعلم من اجل تامن مستقبلك مستقبل يعني في الدنيا مستقبل في الدنيا لكن لماذا لا تؤمن مستقبلك في الآخرة في العمل الصالح نعم امن مستقبلك كما يقولون لكن مستقبل الآخرة أولى وأوجد كيف تهتم بمستقبل الدنيا مع أنه مضمون لك الرزق ولا تهتم بمستقبل الآخرة الذي لا تدري ما لا يواجه كثير فالله جل وعلا من رحمته أنه نبهنا على هذه الأهوال الخطيرة من أجل أن نستعد لها بالأعمال الصالحة التوبة من الأعمال السيئة والاستعداد للقاء الله عز وجل نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا والجميع المسلمين لصالح القول والعمل وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه وأن ينصر هذا الدين وأن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون نسأل الله أن يظهر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه إنه سميع مجيب صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين <تصفيق> نعم يقول فضيلة الشيخ اتقلكم الله هل زلزلة الأرض هي قبل قيام الساعة أم بعدها وقت قيام الساعة زلزلة الأرض هي وقت قيام الساعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا تاب الإنسان من فعل المعصية فهل الأرض تخبر بهذا الذنب بعد توبته؟ الأرض تخبر بكل ما يعمل عليها من خير أو شر من ذلك التوبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الزلزلة التي تكون في يوم القيامة تشمل المؤمن والكافر ام هي خاصه بالكفار الذين هم شرار الخلق الزلزل على الجميع لكن المؤمنون يكونون مطمئنين واما الكفار فيتروعون نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول لا يحزنهم الفزع الأكبر المؤمنون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وهذا يومكم الذي كنتم توعدون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أرى بعضا من, بعض من الائمه يقرؤون في صلاة الفجر احيانا بسوره الزلزله في الركعة الأولى ثم يكررها في الركعه الثانيه هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في السفر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ما كان يقراه في الحظر نعم وهؤلاء يتكاسلون عن السنه في الحظر فلا يقرأون من طوال المفصل ولا يقرأون في الفجر قراءه طويله كلهم الكسر لكن الزلزله حيث انها سورة قصيرة يحرصون عليها نقول نعمل بالسنة السنة هذا في السفر نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المقصود بالعاديات هي جميع الخيل أم أن المقصود بها الخيل المعد للجهاد في سبيل الله؟ هذا طبيعة الخير أنها عادية طبيعة أنها عاديات إذا استعديت عدم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ما حكم اكل لحوم الخيل حلال ام الخيل حلال. حلال لان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما تقول حرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه فأكلناهم وأسمى هي أخت عائشة هي أخت عائشة قريبة من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الذهاب إلى ميدان الخير لمشاهدة مسابقات الخيل التي تقام هناك لا بأس بذلك مشاهدة سباق الخيل اذا لم يشغلك عما هو اهم عن دراستك عن عمل لا بأس بذلك نعم الشيخ وفقكم الله جاء في الحديث للراجل سهم وللراكب سهمان سؤاله صاحب الإبل هل يعطى سهمان كصاحب الخيل الراكب له سهم وأما الراكب له ثلاثة تسهم الراكب له ثلاثة تسهم سهم له وسهمان بفرسه وأما الراجل فله سهم واحد ويشملها يشمل الإبل أيضا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لأن الراكب يشمل راكب الإبل وراكب الفرس له ثلاثة اسهم نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله يقول سمى الله سبحانه وتعالى المال بالخير فهل هذا يدل على أن المال ياتي بالخير في جميع الاوقات وكل الساعات الاصل في المال انه خير الاصل في المال انه خير ولكن تصرف صاحب المال هو الذي يحوله إلى شر وإلا هو في الأصل خير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يؤخذ من هذه الآية فمن يعمل مثقال ذره خير يرى هل يؤخذ منها أن الأعمال جزء من الإيمان غير هذه الآية يؤخذ أن الأعمال من الإيمان من غير هذه الآية من أدلة أخرى من أدلة أخرى نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى وقال الإنسان ما لها هل يقول ذلك حقيقة أم بلسان الحال؟ لماذا نن أولها خلها على ظاهر قال الإنسان حقيقة الأصل في الكلام كله الأصل في الكلام كله الحقيقة فكيف بكلام الله عز وجل حقيقة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قوله سبحانه وتعالى السماء بنيناها بأيدي وانا لموسعون يقول هل صحيح أن السلف فسروا الأيدي بالقدرة هنا وهل يعد هذا تاويلا للصفة ما فسروها بالقدرة يا أخي فسروها بالقوة بايد يعني بقوة أيدي قيزناه أي قويناه بروح القدس فالمه بايدين بالياء ايد بايد يعني بقوه هذا اللي فسروها به ولا يقال من هذا الصفه صفه اليد اليد لها ادله له اخرى غير هذه الايه نعم يقول هنا الشيخ وفقكم الله يقول ما المحذور في القسم بالايمان ولماذا كان محرما ايش الأمانة كيف القسم بالقسم بالأمانة هو المنهي عنه حديث صحيح في هذا ليس منا من حلب بالأمانة يعني خالف بغير الله قسم بغير الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن ليلة القدر ثابتة وباقيه فما الجواب على الأحاديث التي تدل, تدل على أن ليلة القدر قد انتقلت وارتفعت بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن يلا حاديث حسنا حديث واحد أنها ارتفعت بعد رسول الله ما في شيء نعم فضيلة الشيء قفتكم الله يقول هذه سورة البينة سورة مكية أم مدنية فلو هي اختلفوا فيها كما ذكر ابن كثير غيرها أنها بعضهم يراها مكتية وبعضهم يراها مدنية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه تسأل وتقول ما حكم ذهابي إلى المتنزهات المخصصة للنساء مع وجود مخالفات فيها كلبس البنطال وبعض التكشف الممنوع مع أنها قد تنصح بعضهن لكن تذهب لأجل بناتها بعدا عن الحدائق المختلطة هل يجوز ذلك؟ المرأة خير لها بيتها خير لها من المسجد لا تمنع لما الله مساجد الله بيوتهن خير لهن فبيتها خير لها من الذهاب إلى المسجد فكيف؟ تذهب إلى الاستراحات وإلى الحفلات لا تذهب تبقى في بيتها احفظ لها وابعد لها عن الشر والمنكرات نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل تم بناء مسجد من قبل أحد المتبرعين على نفقته وبعد سنتين احتاج المسجد إلى بناء دور علوي ووجد متبرع جديد يقوم بذلك سؤاله هل للمتبرع الأول أن يمنع المتبرع الثاني من إنشاء الدور العلوي إذا كان هو سيقوم ببناء الدور الثاني فهو أولى وإن كان ما يقوم ببناء الدور الثاني فلا يمنع المحسنين من أن يبنوه نعم والمسجد ليس منكا له انما هو وقف له ليس منكا نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله واذا حصل اختلاف تراجع جهه المساجد المسؤوله عن المساجد نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله يقول امام مسجد يصلي بالناس بينه وبين الجدار من المحراب تقريبا متر ونصف يقول إمام مسجد يصلي بالناس وبينه وبين جدار المحراب متر ونصف تقريبا هل يستوجب إيجاد سترة في هذا الفراغ البالغ متر ونصف حددوا يكون بينه وبين الجدار ثلاثة أدرع ثلاثة أدرع ما ذلك استعادل من الأمثار إذا كان مقدار ما بينه وبين الجدار ثلاثة أدرع فلا باس بذلك يكون الجدار ستره له نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل لبس الرجل للثوب الاسود يعتبر, مخالفة يعتبر فيه مخالفه للمروءه او فيه تشبها بالنساء لا النساء ما تلبس ملابس الرجال هناك شيء اسود او اخضر او اصفر لا تلبسه النساء الرجال لهم لباس خاص والنساء هاللباس لباس خاص هلا ما هو السواد خاص بالمرأة في هسواد خاص للرجال في هسواد خاص بالنساء. هلا يلبس صحابهoman لباس الآخر. نعم. هل النساء تلبس لباس الصوف الأسود؟ أحسن بك لباس الصوف الأسود. هلا خاص للرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أيهما أفضل في الاضحيه طيبة اللحم وفي جسمها ورم يسمى الطلوع أو الأقل منها وليس بها أورام. اللي فيها أورام ما تصلح هذا عيب هذا عيب فيها ومرض ما تصلح يبحث عن سليمة من الأورام نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف تكون التوبة نصوحا وما هي الأشياء التي تعين على ذلك النصوح هي الخالصة النصوح هي التوبة الخالصة وهي ما توفرت شروطها الإقلاع عن الذنب العزم الا يعود إليه الندم على ما إذا توفرت هذه الشروط هي توبه النصوص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وجدت محفظه بداخلها مئة ريال فهل يجب علي ان اعرفها نعم هذه لها علامه وهي انها في محفظه فتاخذ اوصاف المحفظه صفاتها وتسجلها ثم تعلن تعرف من, من له شيء ضائع فإذا جاء ووصفها بأوصافها التي سجلتها تدفعها اليه مدة سنة تعرفها نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي التعريف أن أضع ورقة في مكان الذي وجدتها فيه ولا صار ما قرى الورقة لا التعريف معناها تنادي تنادي عليها في مجامع الناس حتى يسمع الصوت فعما الكتابه ما يطلع عليها الا بعض الناس نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما صحة هذه العبارة وهي كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدثا ما لا حصل العبارة لي ما لا حصل ما هم كل محدث فقيه هناك محدثون حفظه فقط وهناك فقهاء فقط يفهمون معنى الأحاديث وهناك من جمع بين الأمرين الحفظ والفقه ويسمون فقهاء المحدثين كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشابع والبخاري هؤلاء فقهاء المحدثين نعم وهناك حفاظ فقط ولا يتفقهم في الحديث لكن يقومون على ضبط الحديث وحراسته من الموضوع والكذب والدخيل لهم أجر عظيم في ذلك نعم رضينا الشيخ، حفاغكم الله يقول السائر يقول في سؤالي يستاذق عن ليلة القدر قصدت هل هي ثابتة في ليلة واحدة في العشر؟ الله أعلم يا أخي ما يتعين ما نعرف أنها في ليلة واحدة لكن تحرى تحري فقط أما الجزم لا هي محتملة من أول ليلة إلى آخر ليلة محتملة في الشهر كله أما أننا نجزم بليلة معينة لا فضيلة الشيخ خفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله في شرح كتاب المنتقى إذا نام الشخص عن قيام الليل فانه يقضي الوتر ولا يقضي صلاه الليل لا, لا ما قلنا كذا يا اخي ما قلنا كذا متوهما نقول يقضي قيام الليل ويشفعه ولا يتركه وترا اذا كان يصلي 11 عشرة يجعله 12 عشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان يوتر بسبع يجعله ثمان يوتر بخمس يجعله ست وهكذا يوتر بثلاث يجعلها أربعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا طالب دكتوراه في تخصص علمي. نعم. أنا طالب دكتوراه في تخصص علمي ومن متطلبات الحصول على هذه الشهادة أن أنشر ورقتين بحثيتين في مؤتمر دولي تستضيفه دولة غربية كافرة حتى يتم نشر هذا. يجب أن اسافر لهذه الدولة وأعرض بحثي هناك سؤاله هل يجوز لي السفر إلى ذاك البلد لهذا المؤتمر علما بأن فيه ما تعلمون من اختلاط وسفور وخمور وقد اقوم أو الزم بمصافحة النساء وغير ذلك مدى في منكرات تلزم ذلك؟ لا تسافر لا تسافر إليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ماذا نفعل إذا وقعت الفتنة بين علماء أهل السنة والجماعة فما العمل في ذلك ان شاء الله ما تقع الفتنة بين العلماء العلماء المعروفون ما تقع بينهم فتنة إنما تقع بين المتعالمين او بين المبتدئين في طلب العلم هو تقع بينهم فتنة بسبب قلة علمهم أما العلماء المتمكنون أن تقع بينهم كثيرا الحمد لله نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صليت ذات مرة فأنكر علي رجل بعدم صلاتي إلى سترة فما حكم وضع السترة في الصلاه ذلها السترة ليست, ليست واجبة سترة سنه إذا صليت ولا مر أحد من امامك فلا إنكار ذلك الصلاة صحيحه ولو لم تصلي إلى سترة لأنك تارك لسنة فقط ولم تترك واجبا فبين له هذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل علي اثم إذا لم أعن والدي في إدارة مشاريعه التجارية علما أن بها نساء وموظفات يلزمني مخاطبتهن والتعامل معهن وفيه اختلاط وقد ناصحت والدي لكن لم يسمع مني فهل علي إثم إذا لم أعينه إذا كان في منكرات فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اجتنب المنكرات ولا تطع والد في ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول أنا طالب أريد ان أبدأ بدراسة الفقه، فهل تنصحني أن أتعلم وأبدأ بتعلم مذهب معين أو أن أتعلم أحاديث الأحكام تعودة الأحكام وبلوغ المرام؟ لا ما يصلح أنك تتعلم الأحاديث وتستنبق منها انت أت ما بعد صار عندك ملكة ولا قواعد للإستنباق. تتعلم الفقه على مذهب معين من مذاهب اهل السنة تعرف قواعده ومبادئه ثم تنطلق منه إلى التجود من العلم والمقارنة والدليل والترجيح بعدما يكون عندك مبدأ وقواعد أما أنك تترك الفقه انا اجتهد اصلا من الأدلة ولا تمر على الفقه هذا غلط نعم اختبار الآية ما تركوا الفرق تفقهون على المذاهب الأربعة ثم إذا صار عندهم ملك هنهم يرجفون يرجحون بالدليل نعم ضياء الشيخ تفقكم الله يقول ما حكم رفع السبابة عند التشهد وهذه يشير بها مراراً في السبابة عند الدعاء وعند لفظ الجلاله في التشهد إشارة إلى التوحيد ولا يحركها دائما ويرفعها دائما بكل التشهد إنما عند الدعاء وعند لفظ الجلاله إشارة إلى التوحيد نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله يقول أريد ان حج هذه السنة وقد كنت قد عملت عمرة في أول ذي القعدة فهل اعتذر متمتعا إذا كنت رجعت إلى بلدك بعد العمره ثم تريد أن تحج فأنت مهرد لأن التمتع انقطع أما إذا لم ترجع إلى بلدك بعد العمره في أشهر الحج فإنك تكون متمتعا ولو سافرت إلى غير بلد نعم وهذا فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال مقارب يقول إنني أعمل بالرياض وأنا شخص مقيم ومن أهل مصر يقول عملت عمره في أول ذي القعدة ثم رجعت إلى عملي يقول فهل اعتبر متمتعا وهل عودتي إلى الرياض عودة إلى بلدي سمعت, سمعت الجواب ما ينقطع التمتع إلا إذا رجعت إلى بلدي أما إذا رجعت إلى غير بلدي فان التمتع يبقى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاه بين ساريتين خلاف لكن هذا الذي يترجح ويتبين وهذا الذي سمعت الشيخ بن باز يفتي فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصلاه بين الساريتين مع العلم لان المسجد متسع يكره الصلاه بين السواري إذا قطعنا الصهوه إذا قطعنا الصهوه يكره الصلاه بينهن الا عند الحاجه اذا ضاق المسجد فلا تراها لان الكراهه تزول مع الحاجه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول لم أجد حملة سعرها مناسب لي الا في مزدلفه تبيت في مزدلفه يقول فهل يجوز لي ذلك ان ابيته لمجدره مع هذه الحمله اذا لم تستطع المبيت بمزدلفه يسقط عنك اذا لم تستطع ولكن يكون حجك ناقص هذا انه تطوع المنافل ها تؤجل الحج يتيسر لك لكن تحج حجا كاملا ليس فيه نقص نعم اما الجواز هو يجوز اذا لم تقدر على المبيت بمزدلفه نعم ولو انك تجي على قدميك الى مزدلفه وتبيت فيها معظم الليل ترجع الى الى مكانك يلزمك أما اما اذا لم تقدر النزول فيها ولا تقدر على المجيء اليها في الليل فانت معذور نعم من اي شيء نعم في منه او مزدلفه في منه ولا مزدلفه كله سوى نعم كله يلزم المبيت فيها نعم طالبة الشيخ وفقكم الله يقول هل طلب المال للاعانه على الزواج من الجمعيات الخيريه والمس هل طلب المال للاعانه على الزواج من الجمعيات الخيريه يعتبر من المساله المذمومه اذا كنت محتاجا ولا تقدر على الزواج محتاج للزواج محتاج للزواج تخاف على نفسك وتريد الاعانه من الجمعيه ومن غيرها لا مال لأن هذا من التعاون على البر والتقوى نعم أما إذا كنت تقدر على الزواج أو لست بحاجة إلى الزواج فلا تشأل الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل لي أن أقبل الحجر الأسود أو أمسح عليه وأنا محرم إذا علمت أن فيه طيبا لا بأس لذلك لان ما قصدت الطيب انما تقصد العمل بالسنه في استلام الحجر الاسود التقليل عمل بالسنه واذا شممت الطيب او علق الطيب بك فلا حرج في ذلك يعني لم تقصده نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عندي جدة كبيره في السن لا تستطيع ان تحج فهل لي ان احج عنها حجة نافلة ولا فريضه اذا كانت فريضه وهي لا تستطيع الركوب على السياره ولا على الطائره فحج عنها الفريضه اما النافله فلا تدخلها النيابه لأنه لم يرد في الادله أنه يحج عن الغير وهو حي في النافله انما ورد في الفريضه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت مستطيعا للحج من مالي خاص فهل يجوز لي ان احج مع الحملات الخيريه لا لا اذا قام بنفقتك غيرك من المتبرعين فلا باس بذلك حج نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول صيد المحرم ها؟ صيد المحرم يعتبر في حكم الميتة لا يجوز أكله هل صيد الحلال داخل حدود الحرم يعتبر ميتة أيضا اي نعم الصيد في الحرم يعتبر لا يوكل لا يوكل لأنه حرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر صيده ينفر فكيف بقتله نعم فضيله الشيخ قصتكم الله يقول متى, متى يجوز للضعفه الخروج من مزدلفه هل هو عند منتصف الليل أو عند مغيب القمر الاصل عند مغيب القمر هذا هو الاصل حسب ما ورد والغالب انه اذا إن إنه إنه غاب القمر فقد انتصف الليل هذا الغالب نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أسكنوا بالطائف أسكن في الطائف بعد الميقات مما يلي مكة وأريد أن أحج وأنا حاليا لي عشرة أيام أعمل في مكة فمن أين أنوي الحج إذا كنت نويت الحج من الطائف بد أن ترجع إلى الميقات أما إذا رحت المكة لا تريد حجا ولا عمره ثم بدالك أن تحج إنك تحرم من المكان الذي نويت منه نعم يقول فضيلة الشيخ الله يقول هل يملك المشتري السيارة عند دفع المبلغ المطلوب أو لا بد من نقل الملكية على اسمه لا بد من إجراءات لا بد من تكميل إجراءات السيارة من الاستمارة وثوابع ذلك حتى تتمكن منها تتمكن منها تبيعها وتستعملها أما قبل ذلك أنت ما تتمكن منها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص نوى شراء السيارة لأجل ان يبيعها فهل يجوز له أن يبيع السيارة وهو لم يشتريها بعد لا يبيعها ومشتراها بعد كيف يبيع ما لا يملك حتى يقبضها يستلمها يكمل إجراءاتها ثم يبيعها. نعم. الشيخ وفقكم الله يقول حلق الرجل شعر يديه وشعر رجليه هل يكون آثما بذلك وهل يعتبر هذا تشبه بالنساء؟ لا لا يعتبر اثما يجوز الإنسان أنه يستعمل النور أو ما يدل شعر البدن ما عدا اللحية. ما عدا اللحيات البادي يزين نعم نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز دفع الزكاة إلى من عليه دم لعتق رقبته من القصاص هل يجوز دفع الزكاة إلى من عليه دم لعتق رقبته من القصاص وهل يدخل هذا في قوله سبحانه في الرقاب لا ما يدخل في الرقاب يدخل في الغارمين هذا غارم غارم لنفسه يفدي نفسه من القتل وليس عنده ما يسدد هذا يعتبر من الغارمين نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يلزم الداعيه أن يذهب إلى الأماكن التي فيها فتن وتبرج واختلاط كالمستشفيات لدعوة غير المسلمين للإسلام ويكون فعله هذا بشكل يومي هل يلزم هذا؟ هذا طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى تجمعات المشركين ويسمعهم القرآن والدعوة إذا كان قصد والدعوة يذهب إلى هذه الأماكن نعم مع غض البصر مع تجنب الاختلاط. نعم فضيلة الشيخ فقلكم الله يقول أنا طالب علم عمري تسع عشرة سنة أنا طالب علم وعمري تسع عشرة سنة وأنا قادر على الزواج فهل تنصحوني بالزواج في هذا السن؟ طيب ما دام عندك قدرة وعندك استعداد ل للمراه ونفقتها تخشى على نفسك من الفتنه يجب عليك الزواج وجوب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لي أن استقدم زوجتي لان اكون بانتظارها في المطار ويقوم أحد احد اخوانها بايصالها للمطار لتصل الي حيث إنني في المملكة ولا أستطيع ماديا أن أنزل وآتي بها معي وإذا عرض للطائرة عارف ولم تأتي للمطار راحت المطار الثاني والبلد الثاني من يستقبلها من يضمن النتيجة لها المطار هذا؟ هذه ناحية الناحية الثانية هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافل إلا ومعها نحن. سواء بالطائرة أو غيرها لا بد من المحرم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جئت من اليمن وأنا مقصدي العمل لكن في قرارة نفسي أن أعتمر بعد أيام بدون تحديد فهل يجب علي أن أحرم من الميقات أم أحرم من المكان الذي أنا فيه الآن إذا كنت تعديت الميقات لما في من بلدك وأنت لم تنوي عمره جاي للعمل ثم بدالك لك أن تعتمر تعتمر من المكان الذي نويت فيه لكن بشرط أن يكون خارج الحرم يكون هذا المكان خارج الحرم فإن كنت في الحرم تخرج تحرم من خارج الحرم للعمره نعم وفضيلة الشيخ الله يقول الحاج أو المحرم إذا كان في الذي يريد أن يشربه شيء من الزعفران فهل يجوز له ذلك؟ لا الزعفران طيب لا يستعمله المحرم لا يجعله على بدنه أو ثيابه، ولا يشربه نعم وكذلك حفظك الله يسأل عن النعناع يقول هل النعناع نوع أيضا نوع من الطيب نوع من الريحان الا تستعمله وانت محرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله؟ يقول إذا أراد الحاج أن يحج قارنا فماذا يتبقى عليه من المناسك بعد نعم. أن يتحلل التحلل الأول نعم إذا أراد الحاج أن يحج قارنا نعم. فماذا يتبقى عليه من أعمال النسك بعد أن يتحلل التحلل الأول يبقى عليه قواف الافاضه يبقى عليه قواف لأن التحلل الأول معناه قبل طواف الافاضه يفعل المناسك كلها ما عدا طواف الافاضه هذا التحلل الاول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المحرم هل يجوز له ان يلبس الازار الذي خيط على جسمه قومه لا. لا والف لا والذي افتى بهذا اخطا رحمه الله فلا يلبس الازار المخيط على شكل ايجار شكل النوره اي يلبس نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يقاس الحاج الذي لم يجد مالا نعم يقول هل يقاس الحاج الذي لم يجد مالا ليستدل للحج يقول هل يقاس على من لم يجد مالا للاضحيه فاستحب الفقهاء انه يستدين ليضحي الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اذا كان ما يستطيع لا يحج ولا يستدين ايضا ما كلفه الله بذلك الله وسع عليك أن تضيق على نفسك واصبر لما تستطيع خدي نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول رجل قارئ لكنه حليق أو مسلم واخر ملتح وغير مصبر لكنه يلحن في القراءة فمن يقدم في الإمام حينئذين يقدم الملتزم الذي لا يلحن في الفاتحة اللحن الذي لا يحتملها لا في الفاتحة أما اللحن في غيرها فانه لا يضر في الصلاة نعم وفضيله الشيخ الله يقول قرب منزلي مسجد في محطة للوقود قرب منزلي مسجد, مسجد في محطة للوقود ويصلي به في الفجر حوالي خمسة أشخاص نعم. فهل الأفضل أن أصلي في هذا المسجد أو أن أذهب بالسيارة إلى مسجد آخر أكثر جماعة نعم لا بس صلي بالمسجد القريب الذي ما يحتاج إلى سيارة وإذا تكلفت رتبت السيارة وذهبت كل فضل يكون احسن من ناحيه الفضيلة لا من ناحيه الوجوب نعم فضيلة الشيخ الله يقول بعض عمال المسالخ عندما يذبح الذبائح لا يسمي الله عليها فهل يجوز لي ان اكل من هذه الذبيحه ما يباع في اسواق المسلمين يذبح في بلاد المسلمين كل منه ولا تسال ما يذبح في بلاد المسلمين في مسالح المسلمين فكل منه ولا تسأل ما كلف الله بهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله في كتابكم المبارك الملخص الفقهي من أو في بيان ما لا يجزئ في الأضحية قلتم ولا التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن يقول وقد ورد في حديث البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي هل الهتمى والجده تدخل ضمن العجفه نعم فيها, فيها حديث اخرى تضم الى هذا الحديث والهتمى هي التي سقطت ثناياها من اصله اما اذا انكسر وبقي اصله الا باس الجدة أو الجدة التي نشف ضرعها من الكبر نشف ضرعها من الكبر يعني لا أما إذا نشف ضرعها لأمر عارض ثم يعود فلا بس نعم يقول فضيلة الشيخ، خصفتكم الله يقول إذا, يقول إذا كسرت القرون قرون الأضحية لكي لا يحصل بينها مضاربة يقول هل تجزئوا في الأضحية؟ لا إذا كان الكسر أكثر من النصف لازم أو الأذن قطعت أكثر من النصف لازم ثم أيضا لماذا تكسر القرون هذا تعذيب للحيوان ما يجوز؟ ما يجوز لك هذا؟ هذا تعذيب للحيوان؟ نعم. فضيلت الشيخ الله يقول ما معنى التغاب يوم القيامة؟ يقول حيث أشك لا علي فهمه. وكيف يغبن المؤمن والكافر يوم القيامه يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن التغابن يكون المؤمن يغبن الكافر المؤمن في الجنه والكافر في النار هذا هو الغبن هذا هو الغبن اما اهل الجنه فلا تغابن بينهم لان كل واحد يرى ان ما فيه احسن منه يجعل الله في قلوبهم الفرح والسرور فلا يرى أن أحدا أحسن منه وليس فيها منافسة وليس فيها تشاح الجنة كل يرضى بما هو عليه نعم رضينة الشيخ الله يقول إذا أردت العمرة من الرياض ولكن لدي عمل أنجزه في جدة لمدة اسبوع أو أقل أو أكثر يقول فمن أين أحرم تحرم من الميقات وتأدي العمرة في طريقك إلى جدة تأدي العمرة تحلل وذهب إلى جدة وإذا كنت تقول ما يمدينا أخذ العمرة تبقى في إحرامك تروح جدة وتشتغل وانت محرم ولو أيام تحرم لابد من الميقات ولو تعديته بدون إحرام ثم أردت أن تحرم لابد أن ترجع إليه ترجع إلى الميقات الذي تعديته نعم نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه